غير المغذوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا لَهُ إِنَّهُ الْحَقُّ نُوَدِّنَّ أَن نَّكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ أَجْرَهُم مَّثْنَىٰ ثَلَٰثًا بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 اعلم بالمهتدين وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امينا يجزا اليه ثمرات كل شيء الرزقا لنا ولكننا اكثرهم لا يعلمون كم اهلتنا من قريه بقرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكننا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مغلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله هو خير وأبقاء فلا تعقلون فَمَوَعَدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَأَقِيهِ كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَ إِلَّا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَلَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَابُنَا بُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَوَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُونَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبته المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا عسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكم صدورهم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة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 افلا تبصرون ومِن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ومِن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادين فيقول أين شركاؤي الذين كُنّ تزعون ونزعنا من كل أمة شهدا فقلنا هات غرها لكم فعلم أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن نَقَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَقَوْا عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُلُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوُّ بِالْعُصْبَةِ لِلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قابون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينقضها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبس قرز قل ما يشاء من عباده ويق لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويك ان انه لا يفلح الكافرون تلك الداوله الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاء بالحزنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لراضح لا معاد وربي اعلم من شاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك